له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أرى ادَّلَّهُ بِقَوْمٍ سُوءٍ فَلَا رَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن